بسم الله الرحمن الرحيم الف يامين ذلك الكتاب لا ريب فيه دل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما والذين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 ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال Akkor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 فَيَنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَظْرَبَتْ عَلَيْهِ الْضِلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ لِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ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 I'm mm not -hmm.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 Yeah. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو عمروا ألف سنة وما, وما هو بمزحزحه من العداق أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عنه المجبرين فإنه منزله على قلبك بإذنه مصدقاً لما بين يدين وهدى وبشرى للمؤمنين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 ولا يقبل منها عدل ولا ترفعها شفاعة ولا هم صرون تخذو من مقام إبراهيم صلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن الطهرا بيتي الطهرا بيتي للطائفين والعاقفين وإذ قال إبراهيم رب جعل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 Good. Good. ولا تسألون عن De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 جف الأ إن ف صحب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 یسألوںک علی الائِلَهِ قُل هي مواقيتُ لِذلِّ الناسِ وَالحَجِّ وليس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 موجز الجهل اولئك بسلبا ومن الناس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 أكبر من القتل ولا ولعب العلم من خير من مشرك ولو أعجبك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 الله يعفعنا تعمل <تصفيق> <تصفيق> الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح علينا فيما فعلنا في أنفسنا من معروف، والله معزيز الحكيم، وللمطلقات.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 أَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي يَرِينِ بِهِمْ فَتَنَ شَرِبًا مِنْهُ فَلَيْسَ فشرفوا منه إلا قليلا منه فلما جاوزه ووالذين آمنوا والكافرون هو الضاليون Köszönöm! Sí, sí, sí.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 Thank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 a